ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزاناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقنا هنا ما أباد ضراء مسته ليقولن, ليقولن السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة وأجر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 نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من إن كنتم إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا فاعلموا أن ما بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل الدنيا وزينتها نوفي إليهم آمانهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل كانوا يعملون، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ويتلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولا ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده ومن يكفر به من الأحزاب موعده فلا تكفي مريته منه انه الحق من ربك ولكن اكثرن